الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سابقوا الى مغفرة يا رب وان عرضها كعرض السماء والارض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 لقد أرسلنا رسلنا ررسنا بِبّناتِ وَأَزَلنا معغم كتاب وَأَزَلنا مغ كتاب وَمزَانَ لَقومُم الناساسُ بالِتِص وَأَزَلنا الحديد فيِيه بَأس شديد وَأَزَلنا الحديدَ فيِيه بَأسُ شَد وَبَنا فيع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 فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه раفه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها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 সবিয়া الله উনি মন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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كتاب من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقلعون على شيء من فضل الله وان الفضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده الله Oh, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيجين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الله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 هاتهم الا لاء ولدنهم وانهم ليقولون مذكرا من القول وزورا وان الله غفور رحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبة من قبل أن يتمذاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمذاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذَلِكَ ن تُؤْمنِنُ بالِاللهِ وَرَسُونه وَتِلْلكَ حدودُ اللهَّ وَلِكَافِرينَ عَذَابُ أَلم إَِّينَ يُحُّونَ اللهَّ وَرَسُ لَ كُبتُكُبتُ كَمَا كُبِتَ الذيينَ مِذُ قَبِهِبْ وَقَدَ أَنزَلناَا آياتةٍ بِّنَات اول للكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئون بما الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله الله أكبر. আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাদর উদ্দীন আndvi আপনারা দেখছেন পিএস টিভি বাংলা Saturdays provide in britain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 सकाल साढ़ कथा कर्म पूर्वे विद्वे अजानी तात्पर्य अजान शेषे जा प्रदान जीवन सफलता कीज कर आल्लातार्लाम आरोप जाना देखा परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ نُوحٍ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى مِنَ الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قِيلَ لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا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 আল্লাহিমান السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ما يحسبون على شيء الا انهم هم الكاذبون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 كَتَبَ اللهَّهُ لأَغْلِبًاَّ أَن وررسُلي إِ اللهه قَو نزيز لا تَجد قَمَّ يُؤمنِ أُونَ بِاللههِ وَْيَوْومِآ آخرِ وَّونَ مَنْ الحض الله وَرسُولَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِأُوْحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي بِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. ألا إن حزب হিসবুল্লা الله, هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن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 ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الواب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد নাম একদম আলু অকবরাম আসসালাম রহমতুলারহমতুল আসসালামাইকুম রহমতুল যে ব্যক্তি অস্বীকার করব আমি গেল তারাই হলো এদ্রাপ্ত মুজেন তোমরা শক্ত করে ধরো হাবলটাকে এটাই হলো ইসলাম এটাই হলো দিন এটাই হলো শরীয় जा महान देखुन, जन्म जाह पंद कर देखा साढ़े दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल नीस डर आंतरिक बार्ता पृथ्वी सब चे वृद्धि पाधर्म একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল বৃদ্ধির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রকাশ করে ৫০ বছরের ব্যবধানে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে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 यूरोपे सब चेसि बृद्धि पाधर्म हम इसमाम पृथ्वी सब चेहरे बृद्धि पाधर्म हम इसमारी हजार हजारिक्रहण करते हजार यूरोपियन इसलाम ग्रहण करते बा मानुष के पृथ्वी ते इसम ग्रहण करते बाी इसलम तरबारि शांति तरबी तरबारि सत्य ए ज्ञान जाते मानव जर सक समस्था समाधान पृथ्वी मानव समाज